أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 بسمِكَ رَبّ وَضَتُ جَ بِ وَبِكَ أَرفَع فَإِن أَمْسَكْتَ نَفْس فَحَهَا وَإِن أرْسَللتَن فَحفَظهَا بِماَا تَحفَظُ بهِهِ عذَادَكَ الصَّالِحِ الله خَلَقْتُ نَفْسِي وَأَنْتَ تُوَفّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤيم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهه إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت سبحان الله الحمد لله الله